فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقلتمهم فشد الوثاق فإما من بعد فإما من بعد وإما في ذا أن حتى تضع الحرب أوزارها ذات ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلحوا بالهم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 ذلك بأنهم كرموا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَظُرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْسَانُهَا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 أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له شوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنار من خمر نذت للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.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 مرضون ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم.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 أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ مُكَذِّبُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ هُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ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 ولو نشاء لرأنا كهم فلا عرفتهم بسيماهم ونتعرفنهم في نحن القول والله يعلم أعمانكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم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 وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَسْقُو يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْقَى وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ هَאَ أَنْ تُمَّ أُلَاءِ لِتُ وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ